117. وقالوا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 118. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 119. إنا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش